أما بعد، أيها المسلمون، النفوس الكريمة المؤمنة يعز عليها أن ترى من المسلمين مهموماً فلا تحاول تفريج همه، أو ترى جائعاً فلا تطعمه، أو تعلم عن محزون أو مكروب أو مريض فلا تحاول تقديم المواساة، أين كانت ولو بكلمة طيبة أو دعوة صادقة أو الدلالة على سبيل للمخرج من هذه الأزمة أو تلك البليه وهذا لعمر الله من الإحسان والله يحب المحسنين وإن الله برحمته حين خلق المعروف خلق له أهلا فحببه إليهم وحبَّب إليهم إسداءه وجَّههم إليه كما وجَّه الماء إلى الأرض الميِّتة فتحيى به ويحيى به أهلها وإن الله إذا أراد بعبدٍ خيرًا جعل قضاء حوائج الناس على يديه ومن كثُرت نعم الله عليه كثُر تعلُّق الناس به فإن قام بما يجب عليه لله فإن قام بما يجب عليه لله فيها فقد شكرها وحافظ عليها وإن قصر ومل وتبرم فقد عرضها للزوال ومن رحم ضعفاء المسلمين وقدم لهم ما يستطيع من دعاء وغذاء وكساء وخدمة وإحسان وصدقة وإصلاح مخلصا في ذلك لربه فقد تعرض لرحمة أرحم الراحمين ومغفرته جل جلاله وأجره ومثوبته وإنما يرحم الله من عباده الرحماء قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً وقال تعالى عن الأبرار ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً وقال تعالى فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة تأملوا وفقكم الله لرضاه هذه الأحاديث المباركة الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه الترمذي إنما يرحم الله من عباده الرحماء رواه البخاري وفيه من فرَّج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وروى الإمام أحمد من نجَّى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وهما في صحيح مسلم وفيه أيضا من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة وروى ابن ماجه من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة وفي سنن أبي داود من أقال مسلماً أقال الله عثرته وفي سنن الترمذي وأصله في الصحيح وتبسُّمُك في وجه أخيك صدقة وأمرُك بالمعروف ونهيُك عن المنكر صدقة وإرشادُك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتُك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة وفي كتاب الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال سبحانه وما تفعل من خير فإن الله به عليم وفي الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمّة والسهر وكل معروف صدقة من أجل هذه الأدلة وغيرها تسابق المحسنون عبر التاريخ إلى فعل الخير وإسداء المعروف وبذل النصح وتقديم العون إلى المسلمين وتقديم العون للمسلمين يرجون ما عند الله من الثواب ويطعمون في ويطمعون في عظيم الأجر. وهذا هو الأصل في مجتمع المسلمين أنه مجتمع تعاون على الخير وتكاتف وتعاضد وهذا هو ثمرة الأخوة يعين ذا الحاجة الملهوف ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها أو يرفع عليها متاعه كما في الصحيح أيها المسلمون وفي مسند الإمام أحمد رفعك العظم عن الطريق صدقة وهدايتك الطريق صدقة وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة وبيانك عن الأرض من وفي الصحيح عند البخاري والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً قال ابن بطال المعاونة في أمور الآخرة وكذا في الأمور المباحة وكذا في الأمور المباحة من الدنيا مندوب إليها، وإن الذي يمنع عونه عن إخوانه قد يتخلى الله عنه حيث يحتاج إلى العون، ولذلك جاء في صحيح البخاري عن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم منهم ورجل منع فضل مائه، فيقول الله اليوم أمنعك فضلي. كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، وهذا يذكر بخطورة القسوة والأنانية وحجب المعروف ومنع الإحسان على الشخص نفسه وعلى المجتمع بأسره الذي يعيش فيه. فكيف إذا تجاوز الأمر إلى الإساءة والأذى؟ قال الله سبحانه عن الطاغية فرعون وما يفعله ببني إسرائيل. وقد سبق التذكير بذلك في الجمعة الماضية إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين وقال تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ولذا قال تعالى ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ومن شق على الناس في الدنيا أصابته دعوه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فرفق به ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فشقك عليه رواه مسلم واهل بيتك من زوجته واولاد وخدم أولى بمعروفك وإحسانك ورفقك ومن أراد الله به خيرا ووفقه للإحسان من أراد الله به خيرا ووفقه للإحسان وبذل المعروف ما دام يقدر على ذلك ويستطيعه فصف العيش لا يدوم والجزاء من جنس العمل ومتاعب الحياة وأرزائها ليست حكرا على قوم دون قوم وإن حساب الآخرة لعسير وخذلال المسلم أمر عظيم والأنانية وحب الذات داء مهلك ومن نظر وتأمل في هذه الدنيا رأى عجبًا فهي تتقلَّب بأهلها من سرور وعز إلى حزل وذل فكم من أقوام دارت عليهم الأيام وتقلَّبت بهم الأحوال فصار عزهم ذلًّا وغناهم فقرًا ونعيمهم جحيمه وقد طلب منهم العفو يوما ما فابوا وسئل المعروف فيما خلف منعوا ودعوا الى الاحسان والاصلاح فيما مضى فابوا فصاروا يطلبون العفو والمعروف والاحسان من غيرهم ولله الامر من قبل ومن بعد فافعل الخير فافعلوا ما تستطيعون من الخير والاحسان والمعروف والبذل واقتدوا رحمكم الله بنبيكم صلى الله عليه وسلم فقد كان أعظم الناس بذلا ومعروفا وما سئل قط فقال لا ثم خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم وكذا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين كاتب ابن عمر رضي الله عنهما غلاما له بأربعين ألفا فخرج هذا العبد المكاتب إلى الكوفة فكان يعمل فيها حتى أدى خمسة عشر ألفا فقيل له لم تعذب نفسك وابن عمر يشتري العبيد ويعتقهم، فجاء إلى ابن عمر فقال له قد عجزت وهذه صحيفتي فامحها فقال ابن عمر لا ولكن محها أنت إن شئت فمحاها فدمعت عينا عبد الله وقال اذهب فأنت حر فقال أحسن إلى ابني قال هما حران قال أصلحك الله أحسن إلى أمي, وأحسن إلى أمي أحسن إلى أمهما قال هما حرتان وعن نافع قال مرض ابن عمر فاشتهى عنبا فجئ به إليه فطرق الباب سائل فأمر ابن عمر أن يعطى العنب ثم أرسلوا من يشتري عنبا فتبعه السائل فلما دخل طرق الباب فأمر ابن عمر أن يعطى العنب فاعطوه، فأرسلت زوجته إلى السائر تقول والله إلا إن رجعت لا تصيب مني خيرا ثم أرسلت بدر بدرهم من آخر فاشتروا به عنبا وأطعم الربيع بن, خ... بن خثيم مجنونا خبيصا وهو طعام جيد في ذلك الزمان فقيل له يا ربيع إنه لا يدري ما أكل قال ولكن الله يعلم ولما توفي الزبير بن العوام لقي حكيم بن حزام ولده فقال له كم ترك الزبير من الدين فقال ألف ألف فقال حكيم علي خمسمائة ألف قال ابن سيرين كان سعد بن عبادة رضي الله عنه يأتي كل ليلة بثمانين من أهل الصفة يعشيهم في بيته وأرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بقلادة بمئة ألف فقسمتها بين أمهات المؤمنين وقال أبو, هريرة وقال أبو هريرة رضي الله عنه كنا نسمي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين كان يذهب بنا إلى بيته فإذا لم يجد شيئا أخرج إلينا عكة أثرها عسل فنشقها ونلعقها وكان لأبي برزة الأسلمي رضي الله عنه جفنة من ثريد غدوة وجفنة عشية للأرامل واليتامى والمساكين إلى غير ذلك من الأخبار التي من طلبها وجدها وفي كل زمان وفي كل زمان ومكان أناس هم أهل للمعروف فطوبى لهم وحسن مآب أيها المسلمون ارحموا ضعفاء المسلمين ترحموا واسمحوا يُسمح لكم ومن كفَّ غضبه سترى الله عورته ومن كظم غيظًا وهو قادرٌ على أن يُنفِذَه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يُخيِّره من الحُول العين ما شاء وأحبُّ الناس إلى الله أنفعهم وأحبُّ الأعمال إلى الله عز وجل سرورٌ تُدخِله على مسلم أو تكشف عنه كُربة أو تقضي عنه ديناً أو تطرد عنه هجوع، ولا أن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليه من أن أعتكف في المسجد شهراً كما جاء في الحديث، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيضاً ولو شاء أن يمضيه أمضى ملأ الله قلبه رضى يوم القيامة، ومن مشى مع أخي المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل وفقني الله وإياكم لرضاه وجعلنا من أهل المعروف ويسر, ويسر لنا ذلك إنه جواد كريم أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه والشكر له على توفيقه وإفضاله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 وكتمان قدر الإمكان والله لا يضيع أجر المحسنين من كلام ابن تيمية رحمه الله والسعادة في معاملة الخلق أن تعاملهم لله فترجو الله فيهم ولا ترجوهم في الله وتخافهم في وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله فت وتخافه فيهم ولا تخافهم في الله وتحسين إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم وتكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم كما جاء في الأثر أرجو الله في الناس ولا ترجو الناس في الله وخف الله في الناس ولا تخف الناس في الله أي لا تفعل شيئا من أنواع العبادات والقرب لأجلهم لا رجاء مدحهم ولا خوفاً من ذمهم قال ابن القيم رحمه الله فمن عفى عفى الله عنه ومن سامح سامحه الله ومن حقق حققه ومن رفق بعباده رفق بهم ومن رحم خلقه رحمه ومن أحسن إليهم أحسن إليه ومن جاد عليهم جاد عليه ومن نتخهم نفعه ومن سترهم ستره ومن صفح عنهم صفح عنه ومن تتبع عوراتهم تتبع عورته ومن هتكهم هتكه وفضحه ومن منعهم خيره منعه خيره ومن شاق الله شق, شق الله عليه ومن مكر مكر الله به ومن خادع خادعه ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه فكما تدين تدان وكن كيف شئت فإن الله تعالى لك كما تكون أنت له ولعباده اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر والحوض المورود والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن زوجات نبيك وبناته وأهل بيته وجميع أصحابه الأكرمين